فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُقْتَصِدٌ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها مِنْ آبَائِهِمْ من ذهب مِن قالوا ألواء ولباسهم فيها حريص وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي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 119. كذلك نجزي كل كفور فِيهَا وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل 111. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر